تلك الركن فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى بن مريم البينات وايجناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما مقتفا ولكن الله يفعل ما يريد يا أول الذين آمنوا أنفقوا من ما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا ينفع فيه ولا خلفه ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذوا سنكم ولا نوم لَوْ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا يشفع عنده عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ بما بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ في السَّمَاوَاتِ تبين الرزق من الغد، فمن يكفر بالطاوعة ويؤمن بالله فقرست مسكراً عروت الوسقال في صام لها، والله سميع عليم، الله ولي الذين آمنوا رفضهم من أرض ما تئلا. والذين كفروا أولياؤهم الطاروت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالفون. أَلَمْ ألم تروا الذي خالب إبراهيم في ربه أن آتاه ان الملك ارادت ان تكون ارادت ان تكون ارادت ان تكون ارادت ان تكون ارادت ان يحيي ارادت قال تكون ارادت ان تكون جَنَسٍ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِنَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الظَّالِمِينَ أَوْ كَمَذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَأَهْلُهَا يَتَّقُونَ فأناته الله مئتا من ثم برته لبت قال فلنبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئتا من فانظر إلى طعامك وشرابك لن يتسنه وانظر إلى أقمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كي تنشدها ثم نكترها لطما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ كيف الْمَوْتَى قَالَ قال تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ ولكن قَلْبِي قَالَ قال فخذ مِنْ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ثم عَلَى كُلِّ جَبَلٍ جبل منهم جزءا ثم دعون يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت تباة نابن في كل سنبلة والله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ضائف لمن يشاء والله واسع العالمين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يطفعون ما أنفقوا منهم ولا أدلهم لهم أدرهم إنهم ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا عوف ونظرت الخيول من صرقة يتبع هذا. والله غني خليل. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا سلطاتكم بالمن والاداك الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمتى له كمثل قبوان عليه فأصابه فاصابه فتركهم صلدا لا يقدمون على شيء مما كسبوا والله لا ينزل قوما كافين ومثل الذين ينفقون أمواله ارتضاء مرضات الله وتذبيتا من أنفسهم وتحبيطاً من أنفسي كمثل جنة بغرة أَصَابَ رابل فآتت أكلها ضعفين فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها رابل فطل والله بما تعملون بصير أيرد أخذكم ان تكون له جنة من نكيل وأعمال تجري من تحتها له فيها فيها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 فَمُلْقِذًا وَأَنْفِقُوا عَلَى الْمِسْكِينِ بِاَخْذٍ بِإِلَاءٍ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَأَلَمْ نَأْمُرْ أَن نُطَهِّرَكُمْ وَأَنَ نُقِيمَ الصَّلَاةَ وَأَن نُؤْتِيَ الصَّدَقَاتِ الله يعبكم مغفرة منه وفضلا والله آسعنا منه يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد اوتي غيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الالباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما الظالمين من أنصار إن تُبِدوا الصلقات فَنْعِمَّانِ وإن تُضْبُوها وتُؤْبُ والفقراء فهو خير لكم ويكفرنكم من سيئاتكم والله بما تأمنون خبير ليس عليك هدى ولكن الله يلبي وما تنفقون خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتضاء وجل الله وما تنفقون خير وف إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يختبهم الجانب يختبهم الجانب أولياء من التعفق تعرفهم بسيما هم لا الناس إلخافا وما تنفقوا من خير فإن الله عليم الذين ينفقون أنوالهم بالليل والنهار سرًا ولهنة فلهم أدرهم من الذين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رواتب أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنسره إلى ميسره وأن تصدقوا خير لكم إن الَّذِينَ وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيه إلى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يَا أَيُّهَا آمَنُوا إِذَا فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأت كاتب أن يكتب كما علمه الله الذي عليه الحق ويتك الله ربه ولا يدخش منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله وفاهم للولي بالعالم واستجهدوا سيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ولا يأبجت هداء إذا ماتوا ولا تتأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقتطوا عند الله وأخبرون السجادة وأبناء لا ترتابوا إلا تكون تجارة مسؤوليه مسؤوليه بينكم فليس مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه ولا مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه دفعوا فسوق بكم واتقوا الله او الله والله بكل شيء عليم كنتم على ذنب ولم تجدوا كاتبا فرنا من مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فلنؤذي الذي ائت من أمانته وليبقى في الله ربه ولا تكتو الشهادة وإن يكتما فإنه آس قلبه والله بما تغمنون عنه لله ما في الزماء وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تفضوا حاجبكم في الناس فيغفر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 لا تَكَلَّفُ الله نفسا إلا وُسْعَهَا لا ما كتبت وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا وقف عنا واغفر لنا وارقمنا أن تنولانا على القوم الكافيرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف الله لا اله الا هو الخير القن نزل عليك الكتاب بالحق وصدق لما بين يديه وانزل التوراة من قبل هدى للناس وانذر الفرقان من الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز رضيع إن الله لا يرضى عليه شئ one love. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وفرور النار كدأ بآية فرعون والذين من قبل كذبوا بآياتنا فأخذوا الله بذلك والله شهيد أعطاب قل للذين كبروا ستغلعون وتحشرون إلى جنم ورسل من آد ومكان لكم آية في فئتين تخسر فئة تقاتل في سبيل الله وأخراك أسرة يرونهم مثليهم رأي العيد والله أين بنصره من يشاء إِنَّ في ذلك العبر تنبئ الأبصار زين للناس قرب الشاوات من النساء والقناطير المقلطات من الذهب والفضه والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حجاج قل انبلكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربي جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهرة رضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغذر لنا ذنوبنا وسنى عذاب النار الصابرين والصادقين والقالتين والذينين Zijnde الله en ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم ضغيا بينهم ومن يكفر بآلات الله فإن الله سرير بحساب فإن فإن فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاد والله بصير في العباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويكتلون النبيين بغي حك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 يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك كانوا قالوا لن تنسل النار إلا أياما معذوذات في دينهم ما كانوا فكيف كل نفس ما كتبت وهم لا نظمون قل اللهم مالك الملك مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وفننزع الملك بمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء في الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في وتولد النار في الليل وتفرد من وتخرج الميت من الخير وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياءهم ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسا وانه هو الظاهر المصير وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نفس مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْطَرًا مَا عَمِلَتْ مِنْ شَرٍّ والله وأغفر بالعباد قل ان كنتم تحبون الله فاتلوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله وفور رحيم قل الله فإن تولوا فَإِنَّ الله لا يحب الْكَافِرِينَ الله أرسل يوم اذ إذ قالت الله أقول امران ربي إني نجرت لك ما في بطني مخورا فتقبل مني إنك انت أنت سنع عليم فلما وضعتها قالت ربي وضرت آل والله اعلم بما وضعت والله اعلم بما وضعت وليس لذكرك الانثى وان اذا مريم تغامر يم بك وذريتك من الشيطان الرجيم فتقدم رَبُّهَا ربها بقبول حسن نَبَاتًا نباتا حسنا وكسل كُلَّمَا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا كَتَنَوَّضُوا فَنَادَتْ الْمَلَائِكَةُ وَقَائِمٌ يُغَنِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى صِدِّيقًا مُصَدِّقًا, مصدقا بِكَلِمَتِي مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا <تصفيق> قال الحين قال رب ان لا يكون غلالا وقلبنا غيا الكلب وامرأتنا اخر قلنا كجانكم الله يفعل ما يشاء قال آيتك أن لا تترم الناس ثلاثة أيام إلا ربا واجب ربك كثيرا وسبح بالعشي والإذكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله وصفات وطعبات وصفات على نساء يا مريم قلتي لربك واسجد وركعي مع راكعين ذلك من انباء الغيب يوحيين إليك وما كنت لبين إذ يلقون أقنا لهم أيوم يكفل مريم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم ودينا عيسى مريم ودينا في الدنيا والآفرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكلف قال يقي قالت رب ان لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا الكمة والثورة والإذيب ورسول إلى بني إسرائيل أنني قد جئتكم بآتي من ربكم. أني أخلق لكم من الصين جارئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا باذن الله وأبرئ الأكمى والألوة وإحي الموتى باذن الله وأنبركم بما تأكلون وما تدسلون في بلوتكم ان في ذلك رايه لكم ان كنتم مؤمنين ومفضل قلبي ما بين يدي من التوراه واحل لكم بعض الملك من حر عليكم واصلحكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فعبدوه هذا يا لما أخذت عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الخواريون نحن أنصار الله قال الخواريون نحن أنصار الله, نحن أنصار الله آمننا بالله واشهد لأننا مسلمون واتفعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكروا الله والله غير الماكنين إذ قال الله يا عيسى إني مترفيك ورافعك إليه ونطذرك إن الذين كفروا أجاعوا الذين اتبعوا وَجَعَلَ الذين اتَّبَعُواكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَنَحْحُو بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِي تَفْتَرِحُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَرَزَبُوا مَا دَبَّ في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم قدورهم والله لا يحب الظالمين وأما الذين آمنوا والله لا يقبض الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك بلا تكن من الممتعين فمن قدك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا تعالو نبع أبنائكم تَنِفَ نَجْعَلُ النَّاسَ اللَّهُ يَعْلَمُ الكَاذِبِينَ إِنَّ رَجُلًا الْقَفْفَ وَمَا مِنْ غَيْرِ اللَّهِ إِلَهٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَنَنَ اللَّهُ يا أن الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا تشرك معه فإن تولوا فكونوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أمن الكتاب مما تقاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنزيل إلا من بعده أبلا تعتنون والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراديا لهديا ولا مصرانيا ولكن كان خريفا مسلما ولا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المسرفين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله وليه المؤمنين وجد طائفة من أهل الكتاب لو يهلونكم وما يهلون إلا أنفسهم وما يشعون يا أهل الكتاب لم بِآيَاتِ اللَّهِ الله وأنتم تشهدون يا الْكِتَابِ الكتاب لم تلفزون الحق بالباطل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكترون الحق وأنتم تألمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار ولا تؤمنوا الا من تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احدكم مثل ما اوتيكم امنه فازجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع يقتضي برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن اهل مَنْ ان تامنوا بصرخ يؤديه اليك ومنهم من أمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دنت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويكونون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين. بلى من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقيم إن الذين يشعرون بعهد الله وألمانهم ثمنا قليلا أولئك أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا نكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا نكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا نزكيهم ولهم عذاب أليم وإننا نور لفريقا يلعون ألف لترون الكتاب لتحسبوا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون, ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبتن أن يؤتي الله الكتاب والحكم ثم يقول, ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن ولكن كونوا رباني بما كنتم تعلمون الكتاب وبما لا يأمركم أن تتجد الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم أن تتجد الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ وَإِذْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِسْحَاقَ النبيين لما آتَا من كتاب اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, وحكمة ثم زاءكم رسول مُصَدِّقٌ لِمَا ما ولتنفرنه قال أقرأتم وأخرتم على ذلك الإخر قالوا أقرأنا قال فاتهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى ذلك فرنائك هم الفاسقون أفضل دين الله الجنود قالوا أسلما في السماوات والأرض طوى وكرها وإليه ينجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل علينا وما أوتي أمسى وإيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يلتغير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآترة من الصالح كيف ينزي الله قوما كفروا بعد إيمان وشيدوا أن الرجل حق وجاءه البينات والله لا يجزي القوم الظالمين ولا يأمر أن تتجد الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم أن تتجد الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر باب إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميساقا النبيين لما وإن الله ميتا فننبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه وحكمت ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولتنصرنه قال أقرأتم وأخرتم على ذلك الإخري قالوا أقرأنا قال فاشهدوا وما معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أقرأ دين الله الجنود قالوا الَّذِي من في السماوات مِنْهُ طوعا مُحْكَمَاتٌ هُنَّ يرجعون قل وَأُخَرُ بالله وما الَّذِينَ علينا وما زَيْغٌ على مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ويعقوب الْفِتْنَةِ ولا سوى مُوسَى اوتي موسى و عيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون ومن يلتزم الى الاسلام دينا فلن يقبل منه وفي الاخره في من كيف ينزي الله قوما كفروا بعد إيمان وشيدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين كيف يهجل الله قوما كفروا بعد إيمان وشيهوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهجل قوما الظالمين أولئك جهاؤوا أن عليهم نعنى الله والملائكة وإنه خالدين فيها لا يقتضون عنهم العذاب ولا ينظرون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فان الله رحيم إن الذين كفروا بعد ما ليتم من زادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم وأولئك هم الظالمون إن الذين كفروا وما وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الارض دابا ولو ابتدا به اولئك لو ما دام الهم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء يبنى الله